قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأفضل الذكر وأنفعه ما وطأ فيه القلب واللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك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 والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصني من الشيطان الرجيم